ضرب النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حيا الصلاة حيا الفلاح. قد قامت الصلاة. قد ثم سو سو سكو فكم فينا في السوء سوف الصراط تقاربوا وسد الخلل الله اكبر الله للعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على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 بل ان تن على نفسه ضيره ولو القى معذرا لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمع من وقراه فاذا فتى الى قرانا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 كلا بل تحبون العاجلة وتدعون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة ووجوه يومئذ بافرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغ في التراق وظن أنه الفراق ولتثبت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المتاق فلا صدق ولا صلى ولكن كتب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولا فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة ممن يمنا ثم كان علقة فضلق فتوا فاجعل منه الزوجين الذكر والأمثى أليس ذلك بقادر علا da <laughs>